وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون قال أولوجتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر